وَإِن يريدوا أَن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ولكن الله ألف إنه عزيز حكيم